الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد أمة المسلمة الحبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن احتفال اليهود بمشاركة زعماء دوليين بالذكرى الستين لقيام الكيان الصهيون على أرض فلسطين المغتصبه يؤكد بوضوح أن قيم العدل والحرية والإنسانية ما هي إلا شعارات جوفاء يرفعونها لمخادعة المستضعفين وتخفي وراءها حقيقة القانون السائد في هذا العفر فهو قانون الغاب والناب قانون القوي فيه يأكل الضعيف قانون السباع إذا لم تكن ذئبا أكلتك كالذئاب، فمن عز بز ومن يه يسهل الهوان عليه فلا مكان عندهم لصاحب حق إن كان ضعيفا وإنما الأمر والنهي لصاحب القوة وإن كان مبطلا أمة المسلمة لقد مضى على سقوط فلسطين في أيدي النصارى ثم اليهود تسعة عقود فإذا كان الذين سلبت فلسطين في أهدهم قد أفضوا إذا ما قدموا وإذا كان الملوك والرؤساء قد ضحوا بفلسطين والأقصى لتسلم لهم عروشهم وهذا ما تؤكده الحقائق والوثائق وإذا كان كثير من العلماء قد داهنوا الحكام وركنوا إليهم ليسلم لهم شرفهم وجاههم وتسلم لهم مناصبهم ومعاهدهم وجامعاتهم زاعمين أن ذلك لمصلحة الدعوة فإذا كان كل هؤلاء السادة والكبراء قد ضحوا بكل القضية الفلسطينية فإننا غير معفيين من المسؤولية بل هي معلقة برقابنا ورب الكعبة وكل واحد منا مسؤول بحسبه عن وفاة أهلنا المستضعفين في غزة وقد مات العشرات بعد العشرات لسبب ذلك الحصار الظالم وأكد ما يكون الواجب بشأن فك هذا الحصار على إخواننا فرسان أرض الكنانة حيث إنهم الوحيدون على حدودها فيجب عليهم العمل على فك هذا الحصار وإسقاط ذلك العتل الجواض المتكبر صاحب القلب المتحجر قاتل أطفال غزة المتشبه بفرعون وهامان في قتل أطفال بني إسرائيل من قبل عليه وعلى أعوانه من الله ما يستحقون ولكين استدرك ما وقع من اخطاءات حال دون تحرير فلسطين خلال العقود الماضية، فلا بد على جيل اليوم أن يدرس أسباب الفشل ويتدبروها لأخذ العبر، وإني مساهم معكم في ذلك بذكر بعض مواطن الخلل لتلاف الوقوع بها، وابتدا نقول إن الأمة لم تأت يومها. من قلة الصادقين الراغبين بالتطوع والجهاد لاسترجاع فلسطين وإنما أتيت من عدم معرفة سوادها الأعظم بالوضع السياسي الجديد الناس بعد غياب الدولة العثمانية فمنذ ذلك الحين أصبحت الكلمة الأولى في المنطقة للصليبيين الذين نصبوا وكلاءهم في بلادنا وظنت الأمة أن هؤلاء الوكلاء هم ملات أمرها الشرعيين الحريصين عليها والذين يتقى بهم من ورائهم فاطمأن الناس وصدقوا هؤلاء الحكام بأنهم سيقومون بواجباتهم ومن أهمها استرجاع فلسطين فاستأمنوهم على القضية ومن مأمنه يؤتى الحذر وهنا أضرب مثالا لاختصار وتوضيح حال الأمة فكان حالها كالغنم الشافية في أرض مسبعه يسيء راعيها رعايتها ولكنه يفضها من الذئاب فتواطأ عليه أعداؤه وقتلوه واستبدلوه بذئاب من دني زلدتنا ومن أعدائنا فعاثوا في الغنم فسادا وفي كل يوم يأمل القطيع أن تتوقف الذئاب عن افتراسه ولكنها لا تستجيب لذلك وهي شك عاقل أن هذا الأمل ليس في محله فهذا حالنا كانت الدولة العثمانية على علاتها العظام تحمل أمة من ذئاب الغرب السليبية فتواطأت بريطانيا مع زعماء عرب في مقدمتهم الشريف حسين وأبنائه والملك عبد العزيز آل سعود تواطأوا معها على قتال وإسقاط الدولة العثمانية وتم ذلك ثم نصبت بريطانيا وكلاء لها ينفذون سياستها ويحفظون مصالحها على حسابنا ومن الحماقة أن يظن إنسان أن وكلاء تحالف الصليب الصهيوني سيتوقفون عن محاربة ديننا وافتراس ثرواتنا فحالهم كحال الذئاب لا تتوقف عن افتراس الغنم ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد ولئن كانت الأمة اليوم أتيت من عدم قيامها بما يجب عليها من عمل لموازهة وكلاء السليبيين والتخلص من خطرهم فكثير من أبناء الأمة الصادقين لما علموا بتبعية حكام البلاد لأمريكا أبغضوهم ونفروا منهم وانضموا إلى زماعات إسلامية تدعو إلى تحكيم الإسلام وإعادة الخلافة واسترجاع فلسطين. والحقيقة أن قادة تلك الجماعات وجدوا أن الأمر فرثقيل جدا كما لم يمهلهم الحكام في السعي لما أرادوه من خير فشددوا الضغوط عليهم وخيروهم بين أن يتخلوا عن السبيل الشرعي الذي يمكنهم من إقامة دولة الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله أو التعذيب والقتل فركموا إلى الخيار الأول وتركوا الجهاد في سبيل الله وسموا قتال المجاهدين للطواغيت عنفاء وذموه والمجاهدين معا ولا حول ولا قوة إلا بالله وحقيقة فعلهم هذا أنهم أعادوا الذين سعوا للخروج من تبعية الحاكم أعادوهم إلى دائرة الحاكم وطاعته والاعتراف بشرعيته باسم الإسلام ومصلحة الدعوة زورا وبفتانا لذا فإن كثيرا من أبناء الأمة الصادقين ما زالوا يدورون في الحلقة المفرغة التي بدأت الأمة الدوران فيها منذ تسعين سنة أمة المسلمة أما أنا لك أن تخرجي من هذا التي لقد أفقنتك الجراح وأرهقتك الخطوب وأنت تتبعين كل زبار عنيد أما أنا لك أن تكفري بطواغيط العرب والعجم من اندونيسيا الى موريتانيا فان سبيل العزة والكرامة والسعودة والسعادة واسترجاع فلسطين واضح بين في دين الله تعالى ولقد التزم ذلك السبيل الزعيم البطل صلاح الدين الايوبي وبمقارنة بين بعض الاعمال التي قام بها وبعض الاعمال التي قام بها حكام العرب خلال هذه العقود سيتبين لنا السبيل لاسترجاع فلسطين بإذن الله أولا فصلاح الدين التزم بتعاليم الإسلام وقرأ قول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا وأشد تنكيلا فأيقن أن السبيل لك في بأس الكفار هو بالقتال في سبيل الله وأما حكام العرب فأعرضوا عن تعاليم الإسلام ونظروا في تعاليم أمريكا فوجدوها تأمر بمحو آيات القتال والجهاد من مناهج التعليم وتأمر بالاستسلام تحت اسم السلام فقرروا بالإجماع أن السلام مع القيان الصهيوني خيارهم الاستراتيجي. فبئس ما قرروا ثانيا صلاح الدين كان يصاحب العلماء الربانيين يطلب العلم حتى في ميادين الجهاد للعمل به ويساعدهم في تحريض الأمة على الزهاد ضد الصليبيين وأما حكام العرب فقد اثروا العلماء بوظائفهم ليسكتوهم ومن أبى أو دعوه السجن وفتحوا مزال الإعلام لعلماء السوء يُثبّطُ فتية تنزيل عند هذه أمريكا وعملائها، وقاموا بالطعن في المجاهدين، وشهدوا بالزور أن الحكام العملاء أولاد أمر سرعيون. ثالثا، صلاح الدين قاتل الأمراء وأعوانهم الذين قاتلوا جنبا إلى جنب مع الفلبيين ضد المسلمين، وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله، لأنه يعلم أن هؤلاء قد نقضوا هذه الكلمة العظيمة بفعلهم هذا وأما حكام العرب فقد وقفوا تحت راية الصليب الكبرى بقيادة بوش يقاتلون الإسلام وأهله تحت مضلة الحرب على الإرهاب كما زعموا وتلك ردة ظاهرة فإذا قاتلهم المجاهدون قالوا خوارج تكفيريين رابعا صلاح الدين كان يقبل الشباب المتطوعين للجهاد، ولا يشترط موافقة ريتشارد ملك بريطانيا أو وكيله ليبدأ زهاد ضدهم بينما المفت العام وجمع من الولماء الرسميين وشبه الرسميين في بلاد الحرمين نتقدمهم شيخ الصحوة سابقا يشترطون لقتال الأمريكيين إذنا من وكيل أمريكا في الرياض وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وأما في مصر فالمسجد العام يشطرط موافقة وكيل بوش هناك لكي يرسل عشرة آلاف مجاهد ليقاتل اليهود في استخفاف هذا بعقول الشباب وفي لبنان يقول حسن نصر الله إنه لا يريد أمواله لأن لديه أموال طاهرة زكية كما زعم ولا يحتاج رجالا لأنه عنده من الرجال ما يكفي ولكن الحقيقة خلاف ذلك فإذا كان صادقا ولديه ما يكفي فلما لم يواصل القتال لتحرير فلسطين وتخليص أهلنا من أيدي اليهود بل على العكس من ذلك فقد رحب بالقوات الصليبية لحماية اليهود ولقد أظهر الحقيقة الأمين العام السابق للحزب صبح الطفيلي والذي قال إن كوف عنان زاء إلى لبنان والتقى قادة الحزب لتوثيق الاتفاق بين الحزب والكيان الصهيوني ومن هنا كان رفضه لقبول المجاهدين المتطوعين لأن ذلك يتعارض مع الاتفاق المضرم وبذا يتضح الفرق بين المنهج الذي اتبعه صلاح الدين الأيوبي بقتال الكفار لكثف بأسهم ومنهج أمريكا الذي اتبعه الحكام العرب ذلك المنهج الآمر بالاستسلام للعدو كما اتضح منهج العلماء والجماعات والأحزاب الذين يدورون في فلك الحكومات وهذا هو الضلال المبين فهؤلاء وإن رفع بعضهم شعار الإسلام هو الحل فلا تنخدعوا بهم فاعترافهم بالحكام التواريق يناقض شعارهم فحالهم كما لو أن رجلا في صدر الإسلام قال إن الإسلام هو الحل وإن أبا جهل وصناديد قريش من ولاة الأمر وهم ملتزم بما تصدره دار الندوة من قوانين تشريعية وضعية فهل يشك مسلم عاقل بأن هؤلاء قد ضلوا ضلالا بعيدا وإني عندما أصف الجماعات الإسلامية بواقعها الحقيقي فإن ذلك من باب التناصح والنصح للأمة وحرصا مني على تحذيرها من انحراف مسارها فسلامة المنهج مقدمة على سلامة الدول والجماعات والأفراد وسلامة هؤلاء عندما تتصادم مع سلامة المنهج فهي في الحقيقة سلامة موهومه فالسلامة كل السلامة في اتباع المنهج الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن المداهنة في الباطل فضلا عن كونها معفية فهي تعين الآخرين على السير في طريق الضلال ولا توصلهم لمصرة الدين كما يدعون ويتوهمون فنصرة دين الله بما شرع لا بما يحدثه المحدثون في الدين من بدع فهؤلاء المداهنون لن يحضروا الأقصى ولن يسترجعوا القدس وإنما سيسترجعها فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى فتية عندهم عقيدة الولاء والبراء مقدمة على الملوك والأمراء فتية لا ينتظرون الكبار إن قعدوا ولا يستفتون السادة ان فسدوا فتية مصدرهم في التلقي ليس قوانين الأمم المتحدة وما يسمى بالشرعية الدولية أو تباغيت الغرب أو الشرق او علماء وقادة جماعات يستظلون بظلهم وليس مصدرهم في التلقي تحاليل سياسية من اعلام مغرض لا يلتزم بشرع الله يستهزئ بشعائر الدين تحت اسم الفكاهة وينشر الزندق تحت مسمى حرية التعبير ويسعى لتشويه المجاهدين وتخذيلهم وانما مصدر هؤلاء الفتية في التلقي كتاب الله تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا ناداهم الشجر أو الحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله انطلقوا كالشهاب يضربون الرقاب ولأن يخروا من السماء على الأرض أهون عليهم من أن يشترطوا إذن من طاغوت أو ممن يعترف به لكي يقوموا بتنفيذ أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وختاما نقول إن السبيل لتحرير فلسطين واضح بين النظرية ولكن إذا ما تم تنزيل الأمر إلى أرض الواقع نشأ خلاف، فمعلوم أنه لا سبيل للوصول إلى فلسطين إلا بختال الحكومات والاحزاب التي تحيط باليهود وتحول بيننا وبينهم وعند ذلك يصيح كثير من الناس ويقولون كيف تقتلون من يقول لا إله إلا الله ولو كان لمثل هؤلاء قوة وكلمة زمن صلاح الدين وما بعده لحال بينه وبين الخطوات العملية لتحرير القدس ولبقي الأقصى في الأسر عشرة قرون فهؤلاء القوم يدورون بين أمور عدة منها أنهم لا يفقهون دينهم فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون بقية أركان الإسلام فكيف بالحكام الذين استبدلوا الإسلام بالقوانين الوضعية ويقاتلون مع النصارى ضد المسلمين واحتمال آخر أن هؤلاء قد جبنت نفوسهم عن قتال العدو وخارت عزائمهم عن تحمل تكاليف الجهاد من هجرة الأوطان ومفارقه الأهل والخلان وقد يكون هؤلاء من الذين لا يعقلون فالحكام يحكموننا بغير ما أنزل الله وقد وصلوا إلى الحكم إما بانقلاب عسكري أو بدعم مسلح خارجي ثم يقولون إياكم حمل السلاح واقول لا يتخلى عن السلاح اختيارا، إلا من قلت مروءته وضعف دينه فالمجاهدون قرأوا قبل الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فقد كان السلاح بأيد الرجال الصادقين الأوائل رضي الله عنهم في كل الحالين من قضى نحبة ومن بقي ونحن على العهد ولن نبدل تبديلا بإذن الله فيا فتية الجيل ليس سوى الجهاد من سبيل لتحرير فلسطين والأقصى واسترجاع الخلافة الراشدة بإذن الله فاحرصوا على ساحاته ولا فيما أقربها إلى فلسطين وأكد لكم أن الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين كيان ضعيف جدا مليء بالثغرات وهو يعلم علم اليقين أنه فاقد لمقومات البقاء في محيط إسلامي كبير بدون حبل ودعم من الغرب ووكلائه من حكام المنطقة وهذا من أكبر الأسباب لبقائه إضافة إلى أنه لم يتعرض ولا مرة واحدة لحرب حقيقية لاسترجاع فلسطين وقد يقول قائل لقد خاض العرب عدة حروب وقاتلوا اليهود ولم ترجع فلسطين فأقول إن المطلع على حقيقة هذه الحروب يعلم أنه لم تكن ثمة حرب واحدة جادة من هذه الحروب بغرض تحرير فلسطين فضلا عن غياب الشروط المطلوبة لنجاحها ويكفي أن نعلم أن القائد العامل جميع الجيوش العربية التي شاركت في الحرب الأولى قبل ستين سنة وعرفت بحرب ثمانية وأربعين هو الضابط البريطاني كلوب فهل يصدق عاقل؟ أن العرض جاء دون استرجاع فلسطين، فبريطانيا هي التي سلمت فلسطين لليهود، وهي التي وضعت ذلك الضابط رئيساً للجيش الأردني، وهو صاحب القوة الحقيقية وليس للملك السابق عبد الله بن الشريف إلا الاسم والعلم فقط. فما كانت تلك الحرب إلا تمثيلية وهي نموذج للخيانة، فقد قبل وعقبها مباشرة بالهدنة المؤقتة. ثم الدائمة، فليس هناك حرب أعد لها إعداد لا بأس به، إلا حرب العاشر من رمضان، ولكن القائد الأعلى لهذه الحرب، الرئيس المصري السابق أنور السادات، كان هم استرجاع سيناء كيفما اتفق وليس تحرير فلسطين، وهذا الذي حصل. وأما الحرب في جنوب لبنان قبل عامين، والتي تكبد فيها اليهود خسائر فادحة. فعند وضعها في سياقها الطبيعي فهي حرب للدفاع عن النفس ولم تكن لتحرير فلسطين وبذا يظهر أن بقاء الكيان الصهيوني إلى اليوم لم يكن ناسئا عن قوته وإنما بسبب تخلي الحكومات عن جهاده ومقاومته فضلا عن حماية حدوده لضعفه وإني أؤكد لكم إن الكيان الصهيوني لا يحتمل عشر معصار ما بدله المجاهدون من قبل لإسقاط الروس في أفغانستان ولا يحتمل عشر معصار ما بدله المجاهدون اليوم لبرب أمريكا وعملائها في العراق وكل تلك الجهود جهود أبنائك أمتي وليس جهود الحكومات فثقي بالله ثم بنفسك والتزم سبيل الجهاد واعلمي أن ضعف الكيان الصهيوني وحده لا يكفي لسقوطه فالخشبة النخرة رغم ضعفها لا بد لها من قوة لإسقاطها فعسى أن تكون أنتم هذه القوة بإذن الله فيا فتية الجيل تسألني عزائمنا علام الجبن والخور وقد ملأت عوالمنا سياسات لها ضرر لتوهن من عقيدتنا وفيها يقمن الخطر أخي قوة عظمى جهاد الكفر محنتك أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك عمود الدين لن يقوى بتصويت وتخذيلي فغير السيف لا يجدي يمينا فتية الجيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين